Allah Oh, <laughs>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 يا أيها الذين آمنوا تقو الله حق تقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ والأرحم إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رقيبا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُطِعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وَبَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ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 حقا أيها الناس قد غلبنا غلبنا على أمرنا كله حتى أعجزنا وصار أعصى الأشياء علينا استعصى جدا علينا حتى أفسد علينا أمرنا كله والدنيا كلها تشكوه كل صباح تشكو زربة وتشكو حدته والإنسان منصت إلى هذه الشكاية السامع ولكنه مغلوب مغلوب شر الهديمة وهديمته في قطعة لحم كما قيل ما أصغر جرمها ولكن ما أعظم جرمها لماذا هزمك على أمرك أيها الإنسان حتى أوجّ حالك كله وهو الذي تشكوه إليك كل صباح أعداء أعضاؤك كلها من يد إلى رجل إلى عين إلى قلب إلى كل شيء وتقول له كل صباح في شكوى مر اتق الله فينا فإننا نستقيم باستقامتك ونوجه بعوجاجك كيف تحكمت في أمرنا حتى أفسدتنا كل الفساد نعم آه هو الذي أفسد علينا ديننا وأفسد علينا أخلاقنا وضيعنا كل ضياع كما ذكر له من امرأة ما أكثر صيامها وما أعظم صلاتها، وعندما يذكر هذا في زمنه صلى الله عليه وسلم، فالصيامها هنا كل الصيام، والصلاةها هنا كل الصلاة، ولكن ذكروا له من مصيبتها في قطعة اللحم الصغيرة هذه ما كانت تؤذي، وما كانت تفعل. فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ضياعها فيقول هي في النار كل شيء قد ضاع مع أن صلاتها ما ذكروا وصيامها ما أخبروا ولكن هكذا كانت مصيبتها وهي مصيبة المرء لا تحسب أنها مصيبة واحد من الناس بل هي مصيبة كل الناس ولذا قال لمعاز سكلتك أمك يا معاز أما تعلم أما تعلم أن المصاب كل المصاب في هذه القطعة قطعة اللحم التي ما تستطيع أن تطبق عليها شفتيك والتي تغلبك أيها الرجل الحازم وتفسد عليك أمرك وعلق النبي صلى الله عليه وسلم عليها أمرك كله فقال لن يستقيم إيمان امرئ حتى يستقيم قلبه ولن يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه هكذا قالها صريحة أمرك كله في لسانك أيها الإنسان أمرك كله صلاحا واستقامة وعوجاجا وضياعا هل علمت هذه الحقيقة من لسانك ولقد رأيت رأيت مصيبة المرأة ما كانت إلا في لسانها ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنتنا أكثر أهل النار وتسأل المرأة فتقول لماذا يا رسول الله وما كان كفرها إلا كلمة تقولها لزوجها يوما من الدهر ما تقولها كل ساعة يحسن إليه الزمان الطويل فتذهب بإحسانه كله بكلمة تقولها ما رأيت منك خيرا قط مع أنها قالت هذه الكلمة بشيء من الحق وما الحقها هنا أنها رأت منه شيئا ولكن لم يعذرها أنها قالت وضيعها ما قالت أرأيت ماذا يفعل بنا لساننا أرأيت أين يذهب بنا أرأيت كيف يذهب بصلاتنا وصيامنا كل الذي نفعل من طاعات وقرب وصالحات فهي موقوفة على خطر اللسان لا تضيع نفسك أيها المسلم نعم لا تضيع نفسك لا تضيع نفسك بلسانك أن كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام ولماذا صار اللسان أعجز الأعضاء عليك تعجز عن؟ ما لا تعجز عن كل عضائك وبدنك كله كما أخبر بعض السلف رضي الله عنهم وأرضاهم كما أخبر فقال أعجز الأعضاء على الإنسان لسانه عجزنا عنه فغلبنا وأفسد علينا جوارحنا كلها ولذا قالت الجوارح كلها للسان كل صبيحة اتق الله فينا فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا هكذا يخبر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فالوصلة هذه الحقيقة هل وصلت هذه الحقيقة النبوية المدوية الصريحة التي هي عين الحقيقة ومشكلة المشاكل نعم مشكلة المشاكل ومصيبة المصائب لتعلم فأين منا سفينة نجاة نركبها آمنين في دنيا تلاطمنا فيها الأمواج والغارقون في كل ساعة ملايين الملايين وما سفينة النجاة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صمت نجا لماذا نعجز عن الصمت والصمت درع حصينة كما اخبر اللغويون واصل الكلمة لغة من الصموت والصموت هي الدرع اللينة درعك الصمت وسفينة النجاح وجمال وجلال ووقار الرجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تجمل رجل بخصلتين خير من طول صمت وحسن خلق خير من طول صمت وحسن خلق ولذا كان بعض السلف يقول لسانك احوج الى السجن من اعضائك اسجنه لا يسجنك أيها الإنسان في نار جهنم اسجنه لا يسجنك في الخطأ فتذهب معتزرا عن ما ارتكب وقد لا ينفعك الاعتذار ساعة. نعم ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرون من هديه كان طويل الصمت يسكت طويلا ويتكلم كثيرا وإذا تكلم لا يتكلم إلا ذكرا لربه لا يتكلم إلا ذكرا لرب العالمين نعم لماذا عجزنا أن نسكت ولماذا عجزت هذه شفاء تطبق عليه إطباقه وما لسانك إلا سبع فإن أرسلته أكلك كما قال طاووس وقد سألوه عن سر صمته لماذا يصمت طاووس طويلة؟ ومن حق بالكلام من طاووس عالما فقيها إمام قال رأيت لساني كلبا عقورا فإن أرسلته عقرني هكذا اللسان على الحقيقة كلب عقور وسبع ولكن اسمع ما يأكل إلا أنت ومن هنا قال إن أرسلته أكلني لماذا عجزنا عن خصلة تبعث على الفكرة نعم انظر كيف تعطلت عقولنا في كثرة الكلام ومن هنا قالوا ما تفكر من اكثر الكلام ومن اطال الصمت اعتبر ومن اطال الصمت اعتبر عطل علينا عقولنا نعم واذهب الفكرة منها كما قال بعض السلف رضي الله عنهم سفينة النجاء لماذا لا تركب ومن صمت نجا والصمت عنوان الإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت الصمت دليل الإيمان وعنوانه ومن هنا قال فليقل خيرا او ليصمت وجعل كلمة الخير في مقابلها الصمت توازيها وتساويها وانت تعلم ما تصنع كلمة الخير التي قد يكتب لك بها رضوان ربك الى قيام الساعة وكان الصمت يكتب به ما يكتب بالكلمة الطيبة كذلك ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم من صمت نجا سلامتك في أن تسكت، فقال صلى الله عليه وسلم إنك لم تزل سالما ما سكت فإن كلمت، فإما عليك وإما لك إذا فلماذا لا تسلم ويسلم الناس ويسلم الناس منك صمتا وسكوتا فهذه السلام السلامة في دنيا غارقة في دنيا محرقة في دنيا مظلمة كل منا يرجو السلامة ويطلبها السلامة من نفسك وفي نفسك السلامة في قطعة اللحم هذه التي في فمك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لم تزل سالما أيها الإنسان ما سكت فإن تكلمت فإما يكتب عليك وإما يكتب لك هذه السلامة الصمت فكرة الصمت جمال ووقار الصمت سفينة نجاة تركبها الصمت سلامة وأمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصمت هو الإيمان كله الصمت خصلة الخير التي انتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم فيقول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت السلامه السلام على باب الله السلامه السلامه ولذا كان بعض السلف يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة كما ذكر في سيرة عبد الله بن عون كان رحمه الله تعالى يعدون كلامه عدّم في بين الجمعتين ليس أخرس أي الناس إنما هو متكلم متكلم متكلم ولكنه رجل يعرف متى يصمت ومتى يتكلم فإن قلت ما تقول ولا بد من الكلمة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين لا بد من الكلمة فما تقول لكن لتقدروا الكلمة قدرها ولتعرف أن المرأة مخبوء تحت طي لسانه فمتى تكلم عرف أنت عندما تتكلم تعرف بنفسك وتقوله أنزا ولكي يصل الأمر إليك جليا وتقترب منك الحقيقة حتى تكون في رأسك راسخة فاسمع ما اقول يقول الله عن نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام فلما كلمه قال انك لدينا اليوم مكين امين يوسف ركب كرس الوزارة بالكلمة واي الوزارة انما هي وزارة مصر وزارة المال بل وزارة الدنيا لأن مصر يومها كانت الدنيا ويوسف هو القائم على خزائن أموالها البشرية كلها تطعم من يده من عنده وخزائن الطعام مفاتيحها بيد يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم فكيف يمكن؟ أن تصل كلمة أن ترقى كلمة بالإنسان كرسي الوزارة ويصبح العزيز كأن عزة يوسف في هذه الكلمات التي تكلم بها انظروا في يوم التهمة والمرأة تقول ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن وعذاب أليف تكلم يا يوسف فالسجن ينتظرك أبوابه قد فتحت على مسرعيها ومفاتيحها بيد هذه المرأة تتوعد وتقول ما جزاء هل نعرف عقوبة غير عقوبة السجن لمن هم السوء بامرأة سلطان وامرأة عزيز وبأهلك أيها العزيز تكلم يا يوسف فالمرأة تتهم وما أدراك ما اتهام المرأة والاتهام الذي قال فيه العزيز إن كيدا كن عظيم تكلم يا يوسف ودفع التهم عن النفس محمود بل مطلوب تكلم يا يوسف قد رأيت كيف تتكلم مكرا وحيلا فتقول ما جزاء من أراد بأهلك ما قالت بيه لتستسير غيرة العزيز وتقول أنت المقصود أولا أيها العزيز الملك فأين منك غيرتك على عرضك وامرأتك شوف وتقول سوءا تبهمه إبهاما لا توضح لكي تذهب رأس العزيز كل مذهب ويلعب الشيطان برأسه ويقول له مسوء، وعند وعندئذ يضع الشيطان في رأسه كل صور السوء وكل أنواعه سوءا بيده سوءا بنظرته سوءا بلسانه سوءا بقلبه والعزيز يستمع فما زاد يوسف على أن قال هي راودتني عن نفسي لا يزيد عن جملة واحدة لكننا نرى يوسف يتكلم ويتكلم ويتكلم ويتكلم في مستقبل الآيات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 ولأن الكلام هنا دعوة إلى الله ولأن الكلام هنا ذكر لله أرأيت كيف يتكلم مؤمن في حديث النفس أو عن النفس ليس إلا جملة واحدة وفي حديث الله وفي ذكر الله وفي دعوة الله أكثر من عشر جمل المفيدة فإن أوضاعنا الكلامية من هذا لا خير في كثير من نجواهم فضيحة ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام فضيحة أخرى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسال يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا فضيحة سالسة وكفى فضائح أيها الناس هذه أوضاعنا الكلامية ويوصف مرة أخرى عندما جاءه إخوانه في يوم انتصار النفس في يوم الحق والعدل في يوم الكرامة يقول لهم عندما قالوا تاللائل قد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين أعطيهم درسا يا يوسف أعطيهم ولقنهم درسا ومن وراءهم من الماكرين والكائدين عظهم يا يوسف هذا يوم الموعظة انتصر لنفسك وقد عزدت صغيرا وألقيت في الجب يا يوسف في مؤامرة ما أخذتها مؤامرة قل لهم يا إخواني لما أكن صغيرا يوم أن ألقيتم بي في الجب أخذتم عني القميص وتركتموني إلى برد الصحراء ما جنايتي يا إخواني أخبروا تركتم صبيا صغيرا في الجباب في الجب وما الجب إلا مظنة وجود الحيات والعقارب تركتموني الى سكن الحيات والعقارب يا اخوتي ابكيتم ابي من ورائي كل البكاء حتى عم يحزن وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم ألا تنتصر لنفسك يا يوسف ولو كنت يومها مكانك لقلت ما قلت من المواعظ ولا قلت ما قلت من انتصار النفس ولا قلت ما قلت ما يشفي الصدر ويذهب غيظة ولكن لا يزيد سف عن جملة واحدة لا تسريب عليكم اليوم حتى اليوم يا إخواني لانتصار لنفسي حتى أدنى اللوم لا أفعل ما باله لا يتكلم ما باله لا يتكلم حقه بين يدي ولمن انتصر بعد ظلمه هكذا يقول الله والمظلوم منصور يا يوسف لكن لا يقولها يوسف إنما كلمة واحدة لا تسريب عليكم اليوم حتى لا يكون في كلامه من حظ النفس والانتصار لها ثم ماذا ثم ماذا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 أنت وليي أنت وليي أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين أكثر من عشر جمل المفيدة بل هي خمس عشر جملة يقول يوسف فما باله يتكلم ويتكلم ويتكلم ويتكلم, ويتكلم, ويتكلم لأنها هنا الحديث عن الله سناء الحديث عن الله شكرا الحديث في الله دعاء الحديث في الله أمنية ولذا قال ما قال أرأيتم كيف تكلم يوسف بهذه الكلمات ركب كرسي الوزارة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ولا ينقطع الحديث عن يوسف كلاما انظروه عندما يرسل يقول ارجع الى ربك فاسألهما بال النسوة ارى لا يقول اه فاسأل او فليحذر النسوة وحقه ان يطلب حضور النسوة شهادة وبراءة لكنه يتأدب مع كبير ويتأدب مع سلطان فليس يأمره امرا ولذا جعلها سؤالا يقول فاسأله ما بال النسوة ولا يقدمها أمرا ووجوب ليقول فليحضر النسوة أرأيت إلى حديث الكبير كيف يكون كما قال موسى لأستاذه هل أتبعك ليس يقولها أتبعك أمرا وإنما يقولها هل أتبعك سؤالا وليس يقولها أمرا رأيت إلى إبراهيم يقول يا أبتي لما تعبد ليس يقول هلا تعبد لأنه لا يجمل أيها الصغير أن تكون آمرا أو ناهيا الكبير فكيف إذا كان الكبير كبيرا مرتين كبيرا في سنه وكبيرا في مقامه فهل وعى الصغار أدبا يكون مع الكبار ويقول معاذ الله أن أخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. ليس يقول معاذ الله أن أخذ إلا من سرق. لأن أخاه لم يسرق. ولو قال ألا وقع في الخطأ والغلط مرتين وحاشاه أن يقول سرق ولا لم يسرق فكان بذلك متهما ولا كان بذلك كاذبا. فلا يتهم ولا يكذب. رأيت إلى العبارة كيف التحفظ فيها تحفظا فتخرج هكذا العبارة في تحفظ كما رأيت كيف قال الله للمسلمين يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا تحفظا وطلبا للأدب مع رسول الله فأين من العبارة العبارة عبارة التحفظ كونوا من دين البخاري رحمه الله إذ يقول في الراوي أن يكون متهما متهما مجروحا كذابا متروكا فإذا سأل البخاري عنه يقول فيه نظر لا يزيد فإذا سأل البخاري عنه يقول تركوه ضعفوه فاجعلها أمانة في عنق أقوام ما بلغوه ليسلم دينه بهذا الورع فلذا كان البخاري رحمه الله. أعجوبة الزمان كل الزمان. يوسف أيضا إخوة الإسلام أن يقول وقد أحسن بي إذا أخرجني من الجب أم من السجن؟ إنه يقول ومن السجن. وما باله لا يذكر الجب ولا أمر الجب أوقع. لأن الذي لم يخرج من الجب لا يدخل السجن. والجب هو أصل السجن فما باله لا يعود بالذاكرة إلى الوراء ولو لم يخرج من الجب لما كان يوسف ولما كانت مصر ولا النبوة ولا شيء، فما باله يذكر الجب والجب أوقع لأنه يومها كان الصغير والظلم يومها كان ظلم القريب وظلم زو القرابة وظلم زو القربة أشد مضادة على النفس من وقع الحسام المهندي ظلم القريب أشد ولذا قال الله تبت يد أبي لهب وتب ليس يقول تبت يد أبي جهل وتب مع أن أبا جهل أشرس مع أن أبا جهل أجرم مع أن أبا جهل أخطر ولكن أبا لهب ما تعلمون هو عمه وظلم ذوي القراب أو ذوي القرب أشد مضادة على النفس من وقع الحسام المهند لماذا يقول يوسف السجن للجب لأنه لو قال يوم ما الجب لكان يلقي باللايمة على إخوانه الذين هم ألقوا به في الجب من طرف خفي ولكن يوسف قالها لا تسريب عليكم اليوم فلا يكون التسريب عليكم غدا ولذا لم يذكر الجبة أن يكون بذلك لائما ملوما لإخواته أرأيت كيف يتكلم الوصف بهذه الكلمة ركب كرسي الوزارة فلما كلمه قال إنك لدينا اليوم مكين أمين أقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم هذا مبلغ من العلم والعلم كل ذا الله تعالى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 وارض اللهم عن صحابته الطيبين الطاهرين ومن ولاهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعده وتلك كلمة والضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتمايز الأشياء فتعالوا إلى كلمة الضد ما سمعت الأولى فاسمع الثانية ليكون الأمر كما أخبر الله وهديناه النجدين فإليك الثانية الثانية التي يقول فيها عبد الله بن عكيم لا أعين على دم خليفة بعد عثمان أرأيتم كيف ذهب الدماء عثمان أنهارا عثمان الدماء الزكية الدماء الطاهرة الدماء العفيفة الحية ذهبت أنهارا في التاريخ لا تجف إلى يوم الساعة نعم لا تجف إلى يوم الساعة وذاب عثمان رضي الله عنه إلى حبيبه صلى الله عليه وسلم مظلومة فمن ظلمه ومن الذي أورد عثمان حتفة ومن الذي جعل رقبته قربانا للظلمة حتى زبح بأيديهم زبح بأيديهم ما تعلمون زبحا وخنقوه خنقا تلك الفتنة التي لازالت تطل علينا إلى ساعتنا هذه والدماء التي لم تجف إلى ساعتنا هذه والدموع التي لا تنقطع على عثمان رضي الله عنه بكاء إلى ساعتنا هذه ابن زوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمين الأمين الذي كانت تستحي منه السماء الرجل الذي اشترى الجنة مرتين وتأبط بيده سك المغفرة عليه خاتم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم زعب الزماء وانهارا كما يخبر عبد الله بن عكيم فقالوا وكيف وكيف يا عبد الله وأن تلقى إلا أعينه على دم خليفة بعد عثمان ما ينفعك لاعتذار أيها الرجل ولو ذهبت تعتذر للتاريخ كله فاعتذارك لن يعيد لنا عثمان حيا واعتذارك لا تجف به هذه الدماء ولا تنقطع هذه الفتنة فبماذا تعتذر للوجود وللتاريخ يقول لا أعين على دم خليفة بعد عثمان فقالوا أوأعنت على دمه قال نعم قال نعم إني أرى ذكر مساوي الرجل عند الناس عون على دمه ذكرته ساعة بسوء ذكرته ساعة بكلمة هجر ذكرته عند الناس أقول عثمان وعثمان وعثمان أرأيتم إلى كلمة كلمة هي التي قدمت دم عثمان قربانا للأشرار الظلمة كلمة هي التي صنعت فتنة فتنة زالت تطل بقرونها علينا إلى يوم الساعة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قتل ظلما قتل ظلما لا تحسبوه قتل بسيف الأشرار ولا تحسبوه أنهم خنقوه بأيديهم إنما خنقته كلمة غيبة إنما زبحه سيف كذب وإنما زبحه سيف الكذب وخنقته كلمة الغيبة لما ذكروه ساعة بسوء أرأيت إلى دماء زكية ذهبت بكلمة نعم بكلمة وتلك كلمة ولذا لما قالت عندهم رأى من غيرة النساء أن تقول حسبك منها أنها كذا وكذا إنها ما تكلمت أشارت وما أشارت إلا غيرة النساء وغيرة النساء مغتفرة حينا وبين الدرائر ما هو أعظم وأعظم فلما سمع منها ما سمع قال قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته كلمة تغير مياه البحور فتذهب عكرة بعد أن كانت صافية كلمة تنتن ريحها بعد أن كانت خير ريح وتذهب بصفائها بلونها وطعمها وريحها كلمة واحدة تغير ماء البحور كل البحور وعندما يقول ماء البحر لا يعني قطعة نار ولا يعني بئرا مطوية ولا يعني ترعة ماء هناك إنما يعني البحور كل البحور كلمة غير بحور الأرض مع أنها لم تكن إلا إشارة ومع أنها ما نطقت بها إلا غيرة وما أدراك ما غيرت النساء ولم يغفرها رسول الله وقال لها توبي أيتها المرأة لأن الكلمة التي قلت تحول مياه البحار وتحيلها عكرا. أرأيتم؟ أرأيتم إلى كلمة؟ بل ما الذي ذهب بيوسف إلى سجنه شابا بريئا يقول الله فيه ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه حتى حين. ليقضي صمرة شبابه صمرت شبابه في السجن في جدران مقرورة فلبس في السجن بضع سنين لا تحسب أن المرأة هي التي ذهبت به إلى سجن بل المرأة سكتت سا يوما من الدهر أن قال لها العزيز وليوسف يوسف أعرض عن هذا واستغفر لزنبي كأن الموضوع قد انتهى وأقفلها هنا ولكن لما تكلمت النسوة قامت الشائعة وخرجت من قبرها وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسي قد شغفها حب هذه الكلمات هي التي احيت هذه القضية هي التي خرجت بالشائعة من قبرها فسجن بها يوسف ارأيتم الى كلمة سجن بها نبي وإلى كلمة قتل بها خليفة رسول الله وإلى كلمة تغير مياه البحور وإلى كلمة شككت رسول الله في عرضه إيه في عرضه والله إذ يقول الله استلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم فيذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أي عائشة إن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت الممت بذنب فاستغفر الله حتى يذهب يسأل الناس يسأل الجارية فيقول ما تقول في عائشة تسأل من وفي ماذا يا رسول الله تسأل الكارية طلبا لبراءة امرأتك وتهرها وعفافها. ماذا تقول وأنت رسول الله إن كنت الممت بذنب أليست عائشة هدية السماء إليك الذي جاء إليك بها جبريل ويقول خذ هذه هي زوجتك فلما يكشف عنها يجد عائشة في صرقة الحرير فيقول إن يكن هذا من عند الله يمضي أليست عائشة عائشة ابنة أبي بكر أبو بكر الرجل الإيمان الأول أبو بكر وأنت تعلم من أبا بكر ألست قلت في أبي بكر يوما من الدهر رضي الله عنه وأرضاه ما نفعني مال كمال أبي بكر هل أنتم تارقوا لي صاحبي إنه المؤمن الأول يوم ما كفرتم والممفق الأول يوم ما قطعتم إنها ابنة أبي بكر عائشة زوجك عائشة زوجك الذي تبكيها الآية فتبكي ساعة من الزمان لا يرق لها دمع تقرأ فمن الله علينا ووقان عذاب السموم ساعة من الزمان لا تبرح فماذا تقول يا رسول الله إنها كلمة لأجلها قال الله في مجتمع نبوي كامل يقول الله ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم فلتدركوا توبة فَلْتُدْرِكُوا تَوْبَايَ وَالْمُتَكَلِّمُونَ اذ قَالَ اللَّهُ لَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ لَوْلَا أَنْ أُدْرِكَكُمْ بِفَضْلِهِ سُبْحَانَهُ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ كَلِمَة كَلِمَة فَعَلَتْ هَذَا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّم وَلِذَا قَالَ هَا رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَا يَنْطِقُ بِالْكَلِمَةِ لَا يُنْخِلُهَا بَالًا لا يلقي لها بالا فيهوي بها إلى سبعين خريفا في نار جهنم كلمة يهوي بها إلى سبعين خريفا واسمعوا هذا في بني إسرائيل رجلان متواخيان أما الأول فعابد وما أدراك ما عابد بني إسرائيل الذين ذابوا في العبادة والقرب أبعد مذهب حتى حرم الطيبات فلم يأكل ما يأكل الناس، ولم يلبس ما يلبس الناس، حتى حرم الطيبات من الزوجات ورهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء أرضوان الله رهبانية، وما أدرى كم الراهب عبادة، وما أدرى كم الراهب زهدة، هذا العابد يمر عليه العاصي. بزنوبي ومعصي فيقول له أقصر أما يكفيك مضى عمرك في الزنوب فمتى تتوب فقال له خلني وربي فقال له العابد واسمعه لا يغفر الله لك وفي رواية لا يدخلك الله الجنة أو لا يدخلك الله الجنة فاختصم عند رب العالمين وهي كلمة جملة واحدة فقال الله للعابد ما قل أكنت بي عالما أكنت علي قادرة ما قلت من أدرك أنه لا يدخل جنة اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن أهدى ما قلت أكنت بي عالما أكنت علي قادرة ليقون ما تقول ولا يكون ما أريد فأمر الله به إلى ناره نعم إلى ناره بكلمة إلى ناره بجملة ما شفعت له عبادته أن كان عابدا ما شفع له زود أن كان زاهدا كلمة أوجب نارا مهلكة لعابد من عباد بني إسرائيل ألا من معتبر وتلك كلمة ما يلفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد وبعد الصلاة إن شاء الله تبارك وتعالى يتم القول فلا تحرم أنفسكم عباد الله من هذه الكلمة فكلامنا الذي قلت إنما هو موقوف على تمامه ونهايته التي تكون بعد الصلاة إن شاء الله تبارك وتعالى في عشريات سلاس في الكلمة من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن أقوال سلف الله الصالحين أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم هذا مبلغي من العلم والعلم كلن الله تعالى وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم